varma ka ve doktor ja seid se mehan ah razov i sasha أعجب مانشة طاقة جيب باسمونا احنوحي بمثل كده بأخواتك احنا بحينت بالبطل ان احنا نعرف وهي بسيطة واحنا بنعرفها عشان بعد كده إن شاء الله نمعط شعود شعر إن شاء الله بيت شعر ومفصل احنا نخلي بكل إعراضها بصورة ايه؟ النور كل حاجة بسرط النور بنقولها نشاطة. بحيش بالاستفادة ايه? مفروض. ايه? بمشترك. ايه ايه مستوى ايه? ايه مستوى ايه? ايه مستوى ايه? القرآن وبناخد تفسير قرآن. وبعدين بقى احنا كنين عندنا هيبة من الوصف. يعني انا ممكن انا وانتا ممكن يعرف اي حاجة. ونخش بالمغلة اي حاجة. ولكن احنا داينا بنخاف ايه? ايه? يعني حجبة الناس. والكراما والفتانة نشاء. ولكن احنا حاجات منها فالطبير نحن نفكرتها بالنسبة اا آه... اخوات كالا تلت تصنع المنزل كله... يقول عندنا تلت حاجات كالا كاروة او شكا التلاتة يقول له اين على مقاربة وضوء الخبر يا كاذا المعين وأن يكون رسولاً كاذا المعين الرجل اللي بمسك العقول دي مع أعظم حاجة في اثنى مع العقول هو اللي يشكله معين ترين اللي يتبقى دا عيب عن منضب تأكل عن منضب الله مش حاجة سامع منك حاجة كلهم من <تصفيق> <تصفيق> وده بأقل يشكل فهي ده ما هو عايز وزجل اللي يقفى زمان كانوا يهتموا بالمدرس يعني الأخ المدرس دول كان يهتموا بأوي ليه؟ لأنه تأثيره هوي في الجيل الجديد. اما العنان برضي الله عالم مصرفه بقى. الناس هتستطيع منه ولا مش هتستطيع منه? مستطيع قولها كذا يعني ايه? قاربت المعلم ان يكون ايه? نفس الكلام او الشكنيله اه? او الشكنيله ان ينضغ مثلا. يبقى او شكنيله ان ينضغ يعني ايه? برور. مثاله ينشك ان تداع عليكم الهمة يعني قاربت ان تتداع عليكم الهمة كاربا نفس الكلام نفس الكلام يبقى تقول لي اي كاربا وكاربا واوشك الكلام ده مودانا قولنا في الثلاثة دور يدلون على قرب وقوع الخبر اه بل كاربا على قرب وقوع الخبر زي نمزينا عمير البنطابر البورجوني قال كيبا يبتش يا المشهور <تصفيق> لما دخل على سيدنا عثمان وقام دانس على ايه على سيدنا قال ما لما خاتلوا انه هنمت ولم افعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكت حنائيو ودخلت هنمت والأفعل وعايزة ده ما تنساش كلمة كادا كادا فصيحة خبرها خبرها خبرها الفصيح بتاعه لا يقترن بان وعايزك ما تنساش نقطه النون يكاد ضيئ ضيئ جيزتها ضيئ لا يكاد يضيئ جيزتها ولكن على ايه يضيئ شو قالك هي يكاد المعلم ان ان يكون نقول له اشلغي لا مش خطا مش خطا نقول له ده نقول له جائزه صحيح ولكن ان ابصح نغة القرآن ان خبر كادة لا يحتمل بأني دي الابصح ولكن هي جائزة لقوية لجائزة هي الجائزة وتمشي لو ما خلت شوقي جميلة كاد المعلم ان يكون رسوله صح؟ ولكن الابصح ان ما يكونش ايه؟ ان يكونه وما تبقى يكون رسوله مثال هو هاي يا كادو زيتها؟ ملي ملي. مش ان كاد ما هو دا يبقى كاد كاد او شكل كاد يا نا كاد ماشي كلام تقول له على كل على كله كله اه كاد بشتاء ماشي ان ان يحل كاد ان ينتهي يعني غرض ان ينتهي اش بالقاف لا بالكاف كاف كاد كاد او شكل <تصفيق> انتو يعني زعنا ديه ان الواحد يستفيد كلمة جغوية نا هو ايه بس نا يعني الاسمت دي كلمة غريبة واحنا استبتناها وانت ادرسها الى مؤجبك والدغة والدغة والإفادة هو ايه فاجة العلم انت مستكسر عن نفسك الواحد يرهم عن آه. آه. آه. كلام غريب هو دي كلام غريب وانت يعني هتشوف واحد عمين بط يعني انت لو ارسعت مين بقى تقول لهم ايه تقول لهم ايه لو او خلوا لقوا يقول لك تعذلّك على... لسي قلانِ؟ فَ له son прекрасnơ... Credit nefiyaksminen !結果 Celebru...! je just a cu ikna coldmukingenlam' ..å what is it that whips help? Yes. najun July na'afrani jrig hukificar kwarena. jrism верn cou delta jrismanaraON Là he cauldIt allgish anycaδα jeg k solicit have? ja. Af pun. Järn bayina. kisk Californiaь na itsyan. "'Re the king. Jrigan辱oi على قول فريج اي اي ها اي نقول حريه ان يكرم الله الزوجين لكان دعوته يعني رقاه ها الله الله ان يكرم الله عز وجل لكان <تصفيق> يا سلام لو لقى ان شاء الله ايه لو لقى ان شاء الله لا لا لو قلنا السماء تنضر الجو اره دي ان ان شاء الله ان ايه ما <سؤالك> بسمها رقم لو نقت الهواء ولو نقت السماء ان تنطق رجاء اسمه ان تنطق عنوت عايشه نفس الكلام نفسك يبقى دي كلمه على وقوع الخبر تلمح تدل على رجاء وقوع الخبر تلمح عندك بقى ايه تدل على الشروع في الخبر انشئ يتحدث بلغه بديعه تطفق كويس تطفق anu ليه تطفق يتحدث بلغه سليمه على ان تطفق يجادل ويخاصم مثلا تدل تدل علي يدل. يدل, يدل على ايه يدل. يدل على ايه الشروع في الخبر الطيب <سؤال> تدل على الشروع في الخبر دي تدل على وقوع رجاء اه تدل على ايه كل وقوع 3 3 والبالي ها الجاء انشأ انشأ يعني اه انشأ يعني بدأ يعني يعني لا انشأ يعني, يعني جعل وطفق يعني جعل وعلق يعني جعل كلهم دي بعض جعل مثلا خد بالك ها جعل يصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه شرع يصلي صلاه اخذ نفس الكلام قام نفس الكلام بس تدلوا على هذا المعنى هل هذا فاهم ها ها هذا نفس الجراءه شرع. شرع نفس تدلوا على الشروح نفس الكلام هل هذا جمله يعني زي ما مثلا المشات بتاعه هنده لبعض ويخص يعني ايه ها ترى على بعضه يخص ويصفى اللي بعده ها صفه هبه هبه هل هنده الصفه اسمع خد بالك ايوه هي اللي انا عايزك تفكر خبر كده خبر كده لازم يكون فعل مضارع خبر كل الاحوال كده يكون فعل مضارع ايه يا اخوان اي مثل ان انت مثلا ها. مثلا جت بيان كرب الشتاء ينخفض طب الشتاء كل حاجه الشتاء ينخفض ينخفض عارف دي؟ ده من القاعده ده من الناس تعلي بعض الناس يبعد عن المبتدا وعارف اشد طبعا اشتق اسم كان مرفوع الضم طبعا اشتق داروا في الماضي ناس اشتق اسم كلمه فوق طنظاي يعني قد يفعل والله خطا خطا هو الزمن ساعيه الفعل والفاعل في محل رفع خبر يقدروا يقدروا مثلا هبد فشد ويطلع هبد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 والفعل بامير المستدر يعود على المخدر وهو يعود على الفعل بامير فعل الفعلية من فعل يطبع وهبى بامير المستدر في محل رصد خبر على الكتاب آه يمسح لي خمير احنا مساكي زي او شكا انا عايز الحاج يصوري وعايز مشوكي اكسا يذكرني انا مش عايزة كوانا احنا مش فينا في المدرسة يعني اللي عايير لها قلت لكوها ده ممكنش احنا نغلط مع بعض ممكنش احنا نغلط مع بعض كل الناس محدش بيستحمل لو نقطه بعد اذنك مو مو فعلا فعلا فعلا مش ممكن يكون في سوء فهم لاعراض يعني هفه ولا مش ممكن يكون فيه فيه فعلا غلط برضو ما هي انت فعلا بعض كده اصلا معنى الموضوع كده غلط غلط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 اه <السهادات> <سخ�> <س BR> اه اه اه ايوه يا براء يا براء السنة يا جماعة يا براء هم؟ يا براء يا براء يا براء والمصدر المسبوك المسبوك من أن ويبرأ في محل نص الخبر عاشر مش احنا قلنا بكده لما يكون عندي أن وفعل مضارك بنسميها أن مصدرية أن مصدرية يعني يا حزيثة يعني انا لو خدت خدت أن ويبرأ وحشتوه من يا حزيثة ممكن نحطي الجنبوب المصعالي بالر منهم ايه كنة البور ان برء. نقول المغزة. <تصفيق> عصر مريضه كان? اه ان يبرأ ولا برء انه? هو <تصفيق> ممتعش اقول برء انه. عصر فان بس كلمة ان يبرأ معناها ايه? برء. فإذا لما افكها يبقى ان يبرأ. ان يبرأ. لما ضمها حجزة يبقى ايه? برء. ولزلك انا قول كده? ان يبرأ? ان? هو ممكن ما ازاي تنصب المثال المضارع يقرى فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره على اخره المحضر النسوك من انوى يقرى في محل نصب طب مش افصح يا دكتور عسى المريض ياكل على طول لا لا شوف الاستاذ هانقول ايه بقول لك الفصيح ان عسى المريض يقرى كده بس هو فاتح باب حلو في حاجات اقطعهاش بنقول عليها قليل قوي ان يجي في خضها أني زي كادة والكاربة وفي حاجات تاني الأكثر ان يوجي ايه؟ أني في زيان يجي أني زي يجي معها وفي حاجات لازم يجي معها أنا. تاني في حاجات الخضر بتاعها بلكتأني يجي بأ قليل وفي حاجات تانية يجي معها أني وفي حاجات تانيه فين لازم ها؟ لازم ييجي معانا اني ما حدش شايل حاجه معايا تمامين كده ما يجيش مع اني عسل ييجي معانا ييجي مع مين ها طب كل الكلام على الخبر يا فلان معاك محمود بس يبقى في ما يجيش معاك معانا زي حلصة. كده اغلق مثلا واحد دي قال لي ايه كادة ان هي التصيح بس الابصح ميجيش معا ايه ده الابصح كادة المعلم وان يكون رسولا على عيني بس الابصح انه ميقولش ان يكون رسولا لان ربنا من بستغلق بالقرآن الكريم هو ابصح الكلام قال كادة كادة وزيتها يضيح ما قانش ان يضيح انا عايز الفخرة الاخرامية بعضيز انا عسى يجمع ان بس مش, مش عسل فعل ماضي لنس والمريض اسم اسم معسل ان اتخذنا اه فعل مضارع منصوب منصوب ده قبل المصدر المسبوق المصدر المسبوق بسم الله مسكوك يعني مكون في, في, نصر, في, في نصر, نصر نصر اه طبعا طبعا بس حاج حاجه اه ان شاء الله ها ليش كثير ولا احنا ما معك عيظ خلاص خلصنا الشقه <تصفيق> الشقه اللي قدامك انشاء الشغار يتقدم يلا تدخل انشاء اسم على اسم ان مرفوع بالضمه الظاهره على الاخر يتقدم فعل مضارع فعل مرفوع مرفوع بالضمه الظاهره اه والقائد بتاع البسط والسلطه والتخدير الشعب هو يتقدم بالشعب والدوله والدوله بتاع ليا خبر خبر انشا بركه ما هي لكن اخ علينا مثلا نص اخاني عايزين هنا نشال عايزين هيدا التاثير من, من السلوك كلام سهل وبسيط قعدنا مواعيد بينادش فيزياء وكيمياء وعلوم ادبية وعلوم عارف ومش عارف ايه ومراتكم مش عارف يقرا يا نحضر في البحر يا شيخ اه خط بقى وطبقات برضه مش عايز كان زمان يا اخوانا كان زمان يا اخوانا لاهتمام فكان اذا وقف اي مصري قبطي او نصراي يقرى صح فلما بو قيادات الثوره تعشين كان يرمى ما يعرفوش شو كان عبد الناصر كبير من ورقه ما كانش واخد خير وفي الشارع برضه مش ما يعني يعني ايه مكسر يعني ينسق وينط بمداده بس كان اتدلج الشارع كان حركه شكلها زي حركه كان بيقول كده يقول منذ قيام الثوره ولا ما تسمع يعني تيجي رد وينفع يتفتح على عجل يتكلم اهو الكلام مكسر ده خالص كان ابصحهم شويه ده كان بيقرا جاء عليه السوء يا جلاله هو على فاده من الناس فاده من الناس الذو اسم جعل مرفوع الضم الصاله قبل فعل مضارع مرفوع بالضم المنصره هو اه هو ضمير هو والفعل ده بين السطر ده هو وجمله فعل وفاعل في محل نصب خبر جعل الله يهديك امين ده مثال وكل مكرر ولا لا نعم ليش داخل خالص انا خلاص اذن يا باشا ربنا على بالي في كل ايه المشاكل اللي هي التقارير بتاعتكم والله ما احنا ما اتفقنا عليها الطلبات